اذا لو اردت لو اردت هايا يا يا اما قطعا من فاجعل الذكرى دوما دوما يا علي خذ بيدي فإني فيك رجواي فيك رجوان <تصفيق> <تصفيق> ن <أيكون> الحم في بِ بهه آ آخ الحم في ق بِ بهه <صليق> صلوا واموتن قتلها يا يايت قتلها يا يايت اسم الولي جدي جندي حب علي حب مفتتني وجدتي حبها من اعظم سنني امي انت ترتلهن او فسر علني اي اي وكان لي اخوالد يهوا ابحسن فصرتم مندي ودار اهوان اهوان انا اهلي اهلي اا ويتم حبك تلالي سيديهي انا اهلي اهلي ايهتم حبك تلالي تلاو و موليا تلالي شعرا ما تهزن امي تلالي تلون باسمك يا غالي صبح يا صلوات هل مولى وهو ودعصاير ولاءدا ولا دار ولا ورا مدور ذهب معكم مثل حذر ولا دعى ايها الوار علم اوا جاب تب منزل علم جاء اب تب منزل ولا ذا وار ولا ذا يا رحميه <تصفيق> ابتر بن عالك فاضل فاضل فاضل هل مولود هل مولود ذهب, ذهب معكم مثل الحدر ولا ذر ولا داير علم ايات قد تب منزل ولا داير بيات للولاد حميا اي ابترب عالنك هذا قصبا على ما يرضي الله انا بترب عالك تبرك فتراب بترب عالياك اتبرى وياك ابترى أتبر والله ابو عني ابعد تراب واه يا رب ابعد تراب ينزلوني ما يرضى التراب انا بقبري لا ينزلوني ابعد تراب يا من خدم حيا حميه <تصفيق> الله اكبر الله اكبر طاري حميه ترىت <تصفيق> المره مشكور اه اي يا يا احب تراب انا احب تراب وادي النجف تراب انا احب تراب وادي النجف, تراب واد النجف, تراب واد النجف تراب تروى واوي وحن ليام الزغر وذاك انا حن انا حي ليام الزغر وذاك تروى واوي واه تشبح للغرعنا تربايا واتمنى قبور